بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صود كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما, نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما, عليهما من ورق الجنة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 وَأَن تشركوا بِاللَّهِ مَا لم ينزل بِهِ سلطانا وَأَن تقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون يَا بَنِي آدَمَ إما إِنَّ مَا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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار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 لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بصيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا لجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 ان ربكم الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ حثيثا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والنجوم وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مسخرات بِأَمْرِهِ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 أَوَعَجِبْتُمْ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم وَلِتَتَّقُوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه وَالَّذِينَ والذين معه في الفلك الَّذِينَ الذين كذبوا بآياتنا إِنَّهُمْ كَانُوا كانوا قوما عمين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 وَبَنَوْا فِي الْأَرْضِ اتَّخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذي استكبروا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 قَدْ جاءتكم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكيل والميزان، ولا, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِشْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قد افترينا على اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نجانا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 وما أَرْسَلْنَا في قرية من نبي إلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السَّيِّئَةِ الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بَغْتَةً وهم لا يشعرون ولو أَنَّ أَهْلَ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهن نائمون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هم بالغوه إِذَا هُمْ ينكثون فانتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 بلا أمي الربك معظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر، فتمم قات ربه, فتم ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع.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 واكتب لنا في هذه الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أُصِيبُ به من أَشَآءُ ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم عندهم في يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وقولوا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ وَدُخُولُ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرعا إِذْ لا حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ كذلك وَيَوْمَ لَا كانوا لَا تأتيهم كذلك نبلوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه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 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا ما مِنْ جِنَّةٍ إِنَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ بِالْحَيَاةِ نذير مبين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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوى الله ربهما لئن آتَيْتَنَا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شَيْئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وَأَعْرِضْ عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون